فإذا عدنا إلى الماء الذي وعد الله جل وعلا به أهل الجنة وجدنا أن العيون في الجنة على ضربين ضرب يتفجر متى ما طلب المؤمن ذلك قال ربنا يفجرونها تفجيرا وأنهار وعيون تجري أصلا في الجنة من غير أن يطلب من أطلب أحد من أهل الجنة ماء ثم إن الله جل وعلا لما ذكر المقربين في الجنة هم الأبرار أخبر أنهم أن شرابهم يختلف عن شراب غيره قال جل وعلا كلا إن كتاب الأضرار لفي عليهم وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأضرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجه نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون الآن لاحظ الله يقول ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون معنى الآية أن المقربين الأبرار في مكان عال وعندهم عين التسنيم وهذه عين التسنيم تنزل على من دونهم تنزل على من دونهم تنزل على الأبرار فالابرار يخلطون ماءهم الذي عندهم بتسنيم فلا يشربون تسنيم صافية من غير مزاج، أما المقربون فهم يشربون من تسنيم صافية خالصة كاملة من غير شوب. مثاله في الحياة الدنيا: يذهب أحد أقاربك إلى مكة، فيأتي بإين أين من زمزم فإناء يختص به لنفسه يشرب منه، وإناء يقسمه على جيرانه وقرابته. فيعطي كل منهم كوبا فأحدهم يأخذ الكوب ويمزجه ماء مائه في البيت أن يخلط ماءه بماء زمزم فيشرب منه هذا حال الأبرار والمقربين هذا حال الأبرار والمقربين فالمقربون يشربون من تسليم كاملة وأما غيرهم فيمزجون تسليم بالماء الذي عندهم وتأمل الآيات ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ما تسنيم يا ربنا قال حينا يشرب بها المقربون فالمقربون يشربون منها خالصة صافية